بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الاحبه كما تلقوا هذه كلمات هذه احكام فضائل او ما باوريو تكون جمله نوسيهنانا قيام الليل فيتم هي مكتنبه هيش هابا هيا يوتي نتكويزمومزا كوهسانا هي مساله سي كازيانيا لا بد من الأمانة العلميه هيا يوتي كتابو كنacho husiana masail qiyam al-layl cha al الله تعالى مع تقديم الشيخ العلامه صالح الفوزان كزيانقني تلخيص امزمومزيا كيوريفو مني mafupisha kulingana na مدة tuliopewa masala ya kwanza maisha alihaba nikuhusiana na mashruia ya qiayam al-layl ushriya wa jambo hili yani dalili za kuonesha ushriya ya amekuja kujulisha ushariia wa jambo hili ayati za Qur'an na hadith za Mtume صلى الله عليه وسلم sahiha thabita na ijmaa ya ulama. Ama aya tumetangulia katika kao cha jana tutaja ayati kadhaa zinazozungumzia قيام الليل na Allah azza wajalla kumwarisha Mtume صلى الله عليه وسلم na kutuelezea kwa hizo sifa za watu wema umma huyu umma وليتنغوليا والكوو يقسمموا السيكو وكصاج اما احاديث احاديث منينيهي سنه تتجا بعده ذينا تونيشا شريعه قيام الليل كجمله نقيام للخاص انداني يومي زي ورمضان كwanza ni hadithi Aisha radiyallahu anha alyoko konye sahih al-Bukhari wa Muslim qomtumi sallallahu alayhi wa sallam ali salim skiteni na masahaba ketika mwezi wa ramadhani kisha akaacha akabainisha sababu yeye kuacha kuwa augopea isije ikafaradisha kwa umma wake kwa hivyo akaswali na masahaba jamaaatan dana mwezi wa ramadhani sukun hadithi yapiilni hadithi ya abu huraira asema tutumi sallallahu alaihi wasallam kwenye hadith hii ni pia nayo ni muttafaqun واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اتقسماما تصلي قيام يا رمضان وحال هذه ايمانا تكوني فائيني مشروع كتبك الله عز وجل واحتسابا يعني انك أجر اجر كتبك الله عز وجل لا صلي رياء ولا سمعه بس اتسامحوا مذامبي يا كيوت اللي تطغليا حديثي حديث يا رضي الله عنه ilioko kwenye Bukhari na Muslim vile vile asema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kana yakoomu hata tawarama kadamake alikuwa akisimama akiswali usiku mpaka miguu yake ikifura akiambiwa umesamehewa madhambi yale yotangulia na atakayokuja kwa nini yani kujifanya hivi yani kujipitia taabu namna hili jibu yake mtume sallallahu alayhi wasallam asema afala akunu abdan shakura وشريعه وقيام الليل اما اجماع ام يكوja kutoka kwa ulama tofauti tofauti wakinukuu ijmaa ya sahaba na ijmaa ya ulama juu ya ushriia wa qiyam al-layl asema ibn abd al-bar rahimahu allah ta'ala kwenye kitabu chake al-kafi sunnah wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad ibtadaaha thumma tarakaaha khashiyatan tufradu ala ummatihi qiyam ya shahri ramadan sunnah namtuumi sallallahu alayhi wa sallam alianza kuisali kwa jamaa'ah na masahaba kisha akaacha na kabeenisha sababu ya kuacha kuaugopee siji kafardish wa ikawajibu kwa alafu endelea wa sannaha umar ibn al-khattab عنه هي اكيويكا سننيه يعني اكييتكليزا سننيه عمر بن الخطاب جماعه مسجد المسجدين الله عنه بمحضر من الصحابه هاو اليييكا وقتي وقو ما صحابه ومجاء واكو فلم ينكر ذلك عليه احد حتى صحابا واحد اليمكنوش ألم عمر رضي الله عنه في الجنب على العمل بها ووقف على اجماع ووت مساحابه ديو yakutekeleza sunnahini kwa jamaa skitini angalia hapa amileta uslub gani ibn Abdul Barr asima wasannaha Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu bima hadar min as-sahaba yani masahaba wote wako pale washuhudia waona na hakuna hata mmoja aliyofanya inkar yani hadha ijma' min as-sahaba صلاه التراويح وصلي وجماعه الاستسفينه من سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نا وليفهم قوم تومي kuwacha, si kwa sababu kwa hini si sunna bali ni kuogopea kwa umma wake kama na lau ingekuwa si hilo angefululiza ساس أشكوفة hakuna tena faradhi takoteremka akuna wahi takao shuka akuna hukumu itakobadilishwa خلاص ile خوف alikiiogopa mtume swalla allah ishaondoka wakarudi kwenye hali ile alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwanza anuku tena al-imam an-nawawi ijma' ya jambo hili asema rahimahullah kwenye sharf as-sahih muslim asema salatu ني سنة واجماع علماء يعني هكون خلاف ديويا سنية يا يتراويح يا الإمام البغوي رحمه الله كاتبوا كتابه شرف السنه وقيام شهر رمضان جماعه سنة وسنه غير بدعه صالة يتراويح او قيام رمضان كجماعه ني سنه ولا س بدعه اذا تنقولوا ذو علماء كذلك نقول نماليزا على قول السرخسي رحمه الله في كتابك ياك يا المبسوط اسيما كوسيانا صلاه التراويح اسيما التراويح سنه لا يجوز تركها صلاه التراويح سنه هيجوز قيام نعم في ذنين القول هذا كوسيانا اجماعي جنب كما هي فائده الليل ندان يا جماعتا ان افضل نبورك ولكو كويصالي نيومباني منفردان هي مساله يكون خلاف بين العلماء يي بورى نكصالي أو نسكيتيني او نكصالي متوبيكياك نيومباني لكن الاقرب والصواب نكوا جماعه ان افضل كوليكو كصالي متوبيكياك نيومباني نعم اسمع ابن المنذر رحمه الله حسيننا هيدي قوله صلى الله عليه وسلم hadithihini qawli mtume wa sallam alikusema inna ar-rajula idha qama ma'a al-imam hatta yanṣarifa kutiba lahu baqiyatu laylatih muntu ana posmama kuswali na imam asiondoke mpaka imam aondoke basi atandikiwa kuwa ameṣali usiku wote yani mpaka ule usiku دليل على أن الصلاة في asema na al-imam fi shahri ramadan afdalu min salati al-munfarid kwa kusali pamoja na imam ndani ya ramadhani ni bora kuliko kusali mtu peke yake yatoka wapi au maana haya patikana vipi kwenye hadithi hii ah kwa sababu wa akisali peke yake fadhilaini haipati akisali peke yake nyumbani Handikiwi kuwa misali usiku iwapo hakuusali usiku mzima kuandikiwa ameusali usiku mzima, Ku usik mzima. Ma Ma mpaka asime mwanzo usiku mpaka mwisho na nzitu nzito nani ataweza kufanya hili لكن يا كسول جماعه المسجدين فضلهين تهيطا اسuondoka mpaka imama kaondoka na hapa wapata kosa la wengine wanofanya zikiisha rakaani au raka ya 20 anapokuwa imamu yusali witor hutoka akaenda zake hadha ghalat na huyo yajinyima fadlahini hafae kutoka hata kama una sala zako utakuswali usiku sali na imamu sali naima na ukinuka usiku usali rak'a utakaza kuzisali bilibili usisali witar na ivende kwa sala falikuwa akifanya kuna wengine walikuwa waogopa wasijawalala wakapitikiwa waliswali mwanzo usiku alafu wakilala na wakiamka walikiendelea watisali lakini hawasali witar nعم qawli walio tole ya hujja kwa kuwa sala nyumbani ni bora kuliko ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema afdalu ssalati ssalatu almar'i fi baytihi illa almaktuba. Sala bora ni sala ya mtu atakayesali wapi? Nyumbani kwake. Isipokuwa sala faradhi lazima isali wapi? Msikitini kwa jamaa. Wasema hii hadithi inaonyesha kuwa sala tarawih afdalu nisali nyumbani kwa sababu si faradhi sala tarawih. Naam, lakini Ibn Taymiyyah rahimahullah na maneno mazuri ya kuielekeza hadithi hili haimaanishi hivyo kama walivyochukulia asem fa al murad bi dhalik maqsudiyu ya hadithaini wa salabora ya mtu ni kuiswali nyumbani isipokuwa sala za faradhi maqsudiyu yasema ma lam tushra' lahu al jama'ah ikiwa sala ile haikuwekewa jama'ah kuna sala za sunna chumi nzima ambazo kwamba hazikuwekewa jama'ah kama rawatib za qabliya na badia na nyinginezo faib sala bora nikuisali wapi msikitini kwa sababu jamaa ile ambayo kwamba imewekwa ni sunna kupatkana kwake mpaka usali wapi msikitini niam hapa kuna thambih ma'ashara alahibba je yajuzu kusali jamaa sala ya sunna hiyo yote isi kuwa ndani ya mwezi wa ramadhani ya qiyam al-lay qiyam al-layl ramadhani ni علما وسيما يجوز قصالي صلاه يا نافله مع جماعه لكن بشرط اسفنعون عادة اسفنعون اعاده كونه صلاه سنه تعاد وتصلي يعني احيانا اكفها مره واحده لا بأس به احيانا انت واميه مثل تحيه المسجد اكصلينا مذلك جماعه لا بأس به مره واحده كقطل siku ifanya ni ada na hii nimetolewa katika tano la mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisali salata na wafil mara moja moja kupitia njia jamaa kama ilivyokuja katika hadithi ibn malik radiyallahu anhu sallam asali إلى افاني الى سهامو ند موصلى واكصاليه تمي اكجا مع الصحابه وكصالي جماعه عن حديث انس رضي الله عنه القصالينا مماكن متمه صلى وسلم نيتيم نيوباني جماعه لا حديث كذا زي مكوجه كونيشا كو متمي مره واحده وحده اللي كصالي نعم هذا ما انداف له صلى الله عليه فعنا بها ويجعلها في ميزان حسنات يوم القيامة انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمه الله